ونمكن لهم في الأرض ونريس العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي.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 إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ثَقُلَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ وانتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبحت آد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 فرددناه إلى أمه كي تطر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون